وصحبه ومن ولاه وبعد مرحبا بكم في دورة تعليمية تأديبية طلبوية حول تأملات في صورة الحجرات صورة الحجرات من الصور المدنية المباركة والقرآن كله مبارك هذه الصورة فيها من الأداب ما فيها التي لو طبقها المسلمون لسعدوا في دنياهم وأخراهم ولابد أن نتدبر القرآن كله من أوله إلى آخره لقوله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أول درس من دروس التدبر في هذه الصورة المباركة آداب أدب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنون هذا الأدب يدور حول ثلاث عناصر العنصر الأول اتبع نبيك تكن مؤمنا اتبع نبيك تكن مؤمنا بدأ الله سبحانه وتعالى هذا الأدب بقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين أمنوا عفوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لما تقرأ القرآن تجد في آيات وصور أمر الله فيها بالتقديم فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدينا جواكم صدقة فقدموا بين يدينا جواكم صدقة وفي سورة البقرة أمر الله سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء الحلال فقال نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم أي قدموا ذرية صالحة تنفعكم في حياتكم وبعد موتكم وقدموا لأنفسكم إذن في مواطن يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالتقديم قدم صدقة قدم زررية صالحة أما في هذا الموطن فنهى الله عز وجل عن التقديم وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إذا يأمر بالتقديم وهنا ينهى عن التقديم لا تقدم ثم قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى لا تقدموا ماذا يعني أمر بتقديم الصدقة أمر بتقديم الزرية وهنا نهى عن التقديم نهى عن تقديم إيه سكت القرآن فلم يفصح ما هو الشيء الذي نهانا الله عن تقديمه ما هو الشيء الذي نهانا الله عن تقديمه لم يذكره وعدم ذكر الشيء المنهى عن تقديمه غاية البلاغة وكمال البلاغة لماذا لأنه يشمل كل أمر حفظا يشمل كل أمر من أقوال وأفعال وهيئات وحركات وحالات كل شيء منهي عن تقديمه شملته هذه الآية ولذلك لم يفصح القرآن لا تقدموا إيه يعني كان لي لأقول لا تقدموا كذا لا تقدموا منكرا لا تقدموا فاحشة إنما قال لا تقدموا وسكن ليشمل جميع أنواع التقديم فيبقى الله سبحانه وتعالى حد حدودا واللي هيعدي بعد هذا الحد يبقى قدم ما هو قدم يعني ايه يعني سبق يبقى في حد والله سبحانه وتعالى حده واللي يعدي من هذا الحد يبقى سبق يبقى تقدم لا تقدم يعني لا تسبق بين يدي الله ورسوله يبقى الله ورسوله حد حدودا لا يجوز أن نتعدى طبعا مع ضرب الأمثلة الصورة تتضح أكثر القرآن ذكر حدودا يعني مباشرة الزوجة مثلا قال ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله يبقى حده تلك حدود الله لا تجوز المباشرة في المسجد وأنتم عاكفون الله سبحانه وتعالى حد حدا في الزوجة التي تطلق ثلاثا لا يمكن أبدا أن ترجع للزوج الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها فقال تعالى فإن طلقها فلا تحل له أي لمين للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره. وقال بعدها إيه تلك حدود الله تلك حدود الله هقدم إزاي بقى فيه حد هنا وعاوز أتقدم عليه والقرآن قال لي اوعى تتقدم التقدم إن أنا أعمل نوع من التحايل يبقى بخدم صاحبي بخدم حدي همني هم بعمل إيه بعقد على زوجته وحلل هاله علشان ترجع له وجيب أسمه نكحة إيه زوجا غيره وما حصلش نكاح أصلا كله حبر على ورق وعملنا أي حركة للتحليل عشان إيه؟ ترجع للزوج يبقى أنا قدمت بين يدي الله ورسوله تعديت الحد لأن الآل حتى تنكح يعني نكاحا صحيحا تنكح زوجا غيره ونكاحا صحيح يبقى أنا كده قدمت التقديم يا إخوانا باختصار كده تقديم بين يدي الله ورسوله معناه استحسان ممكن تستحسن شيء وتقدمه يعني أنت تألف عبادة تزود عبادة أو تعمل شيء وما تخلفش فيه النص بس تخالف من ناحية تانية زي ايه مثلا نضرب مثال في الموريس وفيها تقديق ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الموريس قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك وذلك الفوز العظيم قال تلك حدود لو افترضنا أب أسمي الميراث ودى الذكر مثل حظ الأنثيين وبالعج ودى الزوجة التم وأسم المراس كله تمام وما خلفش النص اللي هو ايه الأنصبة هل قدم بين يدي الله ورسوله ولا ما قدم شيء قدم قدم ازاي ان أسم التاركة قبل ايه قبل وقتها لان التاركة لها وقت لأن كل آيات الموريس تقول مما ترك مما ترك مما ترك مما, ترك مما تركنا مما تركتم يعني تمشوا الأول تموتوا وبعدين إيه تتركوا هو ده اللي داللي يتأسم فهنا قدم بين يدي الله وهو أسم بالأنصبة صح بس خلها قبل إيه معادها لقدم بين يدي الله ورسوله الله سبحانه وتعالى حتى حد في الزوجة اللي زوجها يظهر منها واللا يظاهرون من نسائهم فلما أن لها أنت عليك ظهر أمي بأعليه كفرت, كفرت الظهار قبل ما يتمس فقال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك إيه حدود الله إيه بما تتعدهاش يبقى لا يمكن تمسها حتى لو محدش شايفك وممكن في البيت وواحد شايفك في البيت ما تمسهاش حتى تكفر ممكن تقدم بين يدي الله ورسوله طاعة طاعة طاعة إزاي الرسول عليه السلام أزن بين يديه أزن بلال أزن وابن أمه مكتوم أزن بين يدي الرسول قدامه وهو سامع الأزام وشايفهم يجي واحد بعد ما خلص الأزام المشروع بلا إله إلا الله يوم يعد ليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أول إيه خلق الله يا نور عرش الله كل كلام ده زيادة وتقديم بين يدي الله إيه ورسوله خلاص الأزان حد هنا عند لا إله إلا الله هتزود أنت في الحالة دية قدمت إيه بين يدي الله ورسوله ما تميت وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح إيه يدعو له جيه الولد الصالح عاوز يعمل حاجة صالحة لأبيه الرسول ما شرعهاش قال من صدق جدي وعلمه ينتفع به وولد إيه صالح يدعو له الولد الصالح قال هايعمل ختمة لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لإبنه يبقى هنا قدم بين إيه لأن في حده حده بينتفع بكذا وكذا وكذا قال طبعا هنفعه بكذا هنفعه بحاجة كما ممكن يبقى التقديم بين يدي الله ورسوله بهيئة يجي رسول السلام سلام مثلا وحط لنا هيئة ومنظر معين وشكل معين أدن أبقى أعمل إيه إذا نظام الختمة والحاجات دي أو الخميس أو الأربعين جيه رسول الله سلام قال في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنه. من أحدثه جديده حاجة جديدة في العبادات، من أحدث في أمرين ما ليس منه فهو إيه، فهو رد يعني إريتك لقرآن لأبيك دي مرضودة أي حاجة تعملها ماش موجود فيها نص بتبقى إيه مرضود ممكن هيئة الإنسان الرسول صلى الله عليه له هيئة وصحابة لهم هيئة ولهم شكل ولهم حتى طريقة في الحلاقة طريقة في الحلاقة أجا نعمل ايه بقى أم معدي الحد ده واحلق حلقه على مزاجي حلقة في الكتالوج حلقة موجودة عند الحلاق مش عامل كتالوج الحلاق عنده كتالوج تني انت الحلا اللي ايه تعجبك انت ما تنيش الحلقه لازم نشوف رسولك كان بيحلق ازاي رسولك كان بيقص شعره ازاي لان هو ده الحد اللي هو حد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. الرسول نهى عن إيه؟ عن إيه القزع يحلق بعض الرأس ويشرب إيه؟ بعضه تب تعمل كده ليه؟ يبقى قدم بين يدي الله ويصلي وبحفظ على الصلاة في شيء مشكلة لكن هيئته ليست كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو رسول شال العمامة اه او كشف رأسه هتجد رأسه كله ايه سواء مساء واحد اذا كان محلوق يبقى محلوق مقصر الشعر يبقى مقصر كله مساء واحد فرسولك هكذا هيئته اذا قص شعره قصه بهذه الصور فانت ما تقصوش بقى ايه بطريقة تانية وتستحسنها لان تقدم يبقى انت بتستحسن بتستحسن إما هيئة أو أقوال أو أفعال أو عبادات لبس النبي صلى الله عليه وسلم له هيئة أن يكون لباسه ساتر لعورة غير مجسم وغير كذا وغير كذا العنصر الثاني من هذا التأمل في الدرس الأول من سورة الحجرات المباركة اخفض صوتك للسنة تفوز بتمام المنة تمام المنة الله سبحانه وتعالى له المنة العظم على عباده فكل ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتخفض صوتك للسنة وتأثق رأسك حتى لو ما نفستش حتى لو ما نفستش فرق كبير جدا بين إنك تعترض حتى لو نفست وإنك تسكت وبدون تنفيذ الذي يسكت ولا ينفذ مؤدب مع الله ورسوله والذي ينفذ بعد الجدل مخاصب لله يعني حتى لو ما نفذ أنا ما لا لا لا أدلك على عدم التنفيذ لا أنا أنصحك بالتنفيذ بس عندما تجد شيء في السنة وانت مش قادر تقيمه ما تعترضش لان الاعتراض دي جريمة كبرى وأمر آخر يعني انت مش هتنفذ ومع ذلك بايه بتعترضه ولذلك انظر إلى هذا الأدب في قوله تعالى إن الذين يغضون إيه؟ أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يغضون أصواتهم يعني إيه؟ لو عكون فهم غض الصوت إنك يعني في مسجد النبي بس تبقى صوتك منخفض وفي أي مكان بقى تجعجع وتشوح وتعتارض وتتمرد لا تغض صوتك في جميع الأحوال. عندما تسمع قال الله، قال رسوله، تخرس، تسكت، لا تجادل، لا تجادل، إنما تستفهم ماشي. تستفهم، تطلب بيان، تطلب توضيح، تطلب تفسير. آه، إنما تجادل لا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وكلمة عند رسول الله كده كأنه موجود على الكوكب الأرضي كله. لو أنت في روسيا عندك برضو مين رسول الله في أمريكا عندك رسول الله في جنوب أفريقيا عندك رسول الله في المسجد النبوي عندك إيه رسول في أي مكان أنت مسلم يبقى عندك إيه رسول الله أوعي تفكر بأن الرسول يعني يعني فيه من صفات الله وموجود في كل مكان لا يغضون أصواتهم عند رسول الله لإن كل مكان فيه سنة للنبي فيه قال الله قال رسول يبقى رسول إيه موجود في هذا المكان وإن شاء الله هو موجود في هذا المكان بعز عزيز وبزل زليل موجود في كل مكان مش بذاته لا علمه سنته الخير الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يغضون أصوتهم انظر سبب نزول الآية سبب نزول الآية أورد البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران اللي هم أبو بكر وعمر أن يهلك كاد الخيران أن يهلك لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم الوفود ديت جاءت في السنة التاسعة من الهجرة ويفهم من هذا إن صورة الحجرات من آخر ما نزل من القرآن يعني من الصور الأخيرة في النزول في المدينة سنة تسعة من الهجرة لأن صلى الله عليه وسلم توفي في أول العام الحادي عشر شهر ربيع الوفود جاءت ف وفد بني تميم أراد الرسول على السلام أو يعني يرشح لهم من يتولى أمرهم بعدما يعودوا من عند الرسول أشار أحد الرجلين الخيرين بالأقرع بن حابس التميم وأشار الآخر بغيره يبقى يبدو والله أعلم إن اللي أشار بالأقرع مين أبو بكر وأشار الآخر بغيره يعني أشار مين عمر بغير إيه الأقرع ابن حابس فقال أبو بكر للعمر إنما أردت خلافي. أنت عاوز بس إيه؟ طعّرض خلاص. جابها معارضة يعني. إنما أردت خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك. ما أردت خلافك. فارتفعت إيه أصواتهم يعني كأن أبو بكر ولا أنت أردت خلافي. يقول لا ما أردت خلافك. لا أنت أردت كذا يعني. فارتفعت إيه أصواتهم في حضرة من؟ فحضرت رسول الله. صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي إن الذين يوضون أصوتهم عند رسول الله يبقى ديني زلت الآية إيه اللي حصل بعد كده بقى بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يكلمه كأخي السرار يعني يكلمه في إيه في أزنه في أزنه لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب عنه كلام كتير من كلام عمر فيستفهمه يقوله بتقول ايه تقصد ايه يقوم عمر ايه يوضح شوية يوضح شوية انظر الى هذا الادب لا ترفعوا اصواتكم ايه فوق صوت النبي رفع الصوت يا اخوانا في الحالة دي في سبب النزول ما كانش اعتراض على النبي انما هو خلاف النقاش رفع الصوت حاليا هو الاعتراض الاعتراض على السنة هو ده رفع الصوت في المقام الأول لأن مش كل الناس عايشة في المسجد النبوي لما ورفعوا الصوت في المسجد النبوي نوع من الرفع طيب هل كل المسلمين محصورين في المسجد النبوي لا طبعا موجودين في كل مكان والآية بتخطبهم في أي مكان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في سبب للنزول عرفنا اللي هو إيه الخيران أبو بكر عن لما نزل بقى شوف التعامل مع القرآن ولازم يعني كون زي الصحابي ده يعني لنا في هذا الصحابي أسوة حسنة أي آية في القرآن اعتبارها خاصة بك انت نزلة لك انت فيها وعيد يبقى بتتوعدك فيها وعد يبقى بتوعدك كإني مفيش حد في الكون اللي انت انت اللي فيكون بس يا أيها الذين أمانوا يبقى مفيش حد في المؤمن الناس خالص مؤمن اللي انت ايه المطلوب مني مطلوب منك واحد اثنين ثلاث اربع احذروا كذا يبقى التحذير دوليان في تخويف في تخويف وهكذا فهذا الصحابي رضي الله عنه تعامل مع الآية دي بقى اسمه ايه الصحابي سابت ابن قيس نزلت الآية ان الذين لا لترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وانتم لا تشعروا الصحابي جلس في بيت هذا سابت جلس في بيته وقال أنا من أهل النار حبط عملي واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش بيروح يصلي جماعة ما عاد يذهب للمسجد ولا يصلي جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ويفهم من هذا أو يأخذ من هذا إن إمام الحي أو إمام الناس يتفقد الناس يخلص صلاة يبص في الناس مين اللي حضر مين اللي ما حضرش مين اللي غاب مين اللي مريض مين اللي كذا مين اللي كذا يتفقد ليه الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاز عن ايه عن ثابت فقال يا أبا عمرو ما شأنه ثابت ما شأنه ثابت اشتكى اشتكى يعني مريض فقال سعد إنه لجاري لسابت ابن قيس جاري وما علمت له بشكوى معلوماتي انه مش مريض وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد عشان يسأل عنه فذكر له قول النبي صلى الله عليه الرسول بيقول كذا كذا فقال سابت انزلت هذه الآية ولقد علمتم يعني يا صحابة رسول الله ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أهل الجنة، متفق عليه، بل هو من أهل الجنة، ثابت ما كان يعترض على رسول الله، لكن هو بالجبيل لب. التي جبل عليها والخلق التي خلق عليها صوت أصلاً إيه رفيع أصلاً لو كان في مجلس وتكلم كل اللي في المجلس يعرفوا النسبت بإيه بيتكلم لصوته المميز فلما نزلت الآية أن تحبط أعملكم الطيب ما هو صوتي الوحيد اللي بيببين في الإيه في المجلس أنا كده حبط عملي أنا من إيه من أهل نار في بعض الروايات بتقول إنه قال أحد الصحابة أن هدخل بيت الفرس أو قال له لزوجته زوجته جميلة بنت عبد الله بن قبي بن سلون قالها لما هدخل بيت الفرس اللي هو زي الحظيرة هدخل بيت الفرس بتاعه اغلقي علي الباب بالضبة بالضبة يعني ايه تصمر الباب من برة ما يخرجش يعني يموت أو يعفو عنه أو يغفر له رسول الله أو يموت تأمل إنه رضي الله عنه نظر إلى هذا الأمر بهذه الحساسية وصمم إنه هو ما يخرج لأنه صوته رفيع وكده اتفح في صوت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كده حبط عمله وإذا برسول الله يرفع عنه هذا الحرق يقول له لا ما حبط عمله إنما هو من, إيه من أهل الجنة ويقول هذا الحديث نأخذ منه إن المبشرين بالجنة أكثر من إيه من عشرة العشر المبشرون دول في حديث واحد آه لكن لما تعد المبشرين تلقوهم مئات منهم سابت هذا فهو من المبشرين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي بين الصحابة الكرام وهم يعلمون أنه إيه من أهل الجنة أن هضرب أمثلة بقى لرفع الصوت فوق صوت النبي عشان الصورة تتضح لخص كده رفع الصوت فوق صوت النبي معناها ايه؟ معناها اعتراض رفع الصوت من نوع من الايه؟ من الاعتراض معترض معترض امتى لما يجي له نص يقوم يكون مجهز له جواب يرد عليه زي ايه مثلا؟ نص يأتيك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث طويل شوية لكن هناخد الشهد منه بس الرسول الله عليه وسلم يقول ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهم في الاعتراض بقى واحد خطب جديد ماشي أجا له خلي بالك في محظور احذروا لا تخلو بمخطوبتك ليه؟ هيبقى الشيطان تانيتكم يقول الله أما لا تعرف عليها إزاي يبقى كده عملي بقى رفع صوته الرسول بيقول لك لا تخلو وانت بتقول أما لا تعرف عليها إزاي كأن الحديث كان في حق لك والرسول إيه ما قالهوش بخسك حقق وقولك لا يخلو رجل بامرأة ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والخلوة خلو بالtelephone خلوة خلوة في الحديث خلوة خلوة في البيت خلوة كل خلوة في المواصلات خلوة كل دي خلوة طالما إن الناس لا يسمعون حديثك لا يعرفون المدة التي تتكلم فيها بتقوله إيه بتكلم في إيه فأنت في إيه في خلو لما أجا أقول لك الرصود بقول كذا تقول والله تعرف على هالزه وتتهم الإسلام بأنه كذا يعني قامد الإسلام قامد ما هنا أما يعني أقول لك إيه ده ويذكر لك حالات بقى <تصفيق> إن ده فلان لما خطب وما تعرفش على خطبته كويس ما استمروش والزواج فشل لأنه ما تعرفش عليه فأنا أكيد لازم لذا ما تعرف عليها إزاي تعرف عليها في وسطها لها مش عارف أتكلم مش عارف أقول لها كلمتين من اللي انت عارفهم دول لأنه هيجوا سمعيني أهو ده بقى الشيطان سليسون فلا ميجرسوا أقول لك لا ما تخلوش بها ما تعتريتش وتقول إيه وما لا تعرف عليها إزاي ما تش قادر تقاوم ما قول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزود إيماني وإنني ما معمليش دي إنما تقول كيف أتعرف كأن الرسول فاتو إني عرفك إيه إزاي أما لصرت استخار لزمت إيه صرت استخار أصلاً بمصلج ما أنت لما صرت استخاره الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدمه لك هو الذي يقدم لك هذه الزوجة صلات الاستخاره هو الذي قدمها لك لما بتقول إن كان خيراً لي في ديني ودنياي فييسره لي وقدير مشكله فيبأ أنت الله سبحانه وتعالى هو اللي هيعرفك بيها وهو اللي هيغرس في قلبك حبها ويدين بينكما المحب مثال تاني برضو لرفع الصوت رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي اللي بنرفع صوتنا برضه فوق صوت القرآن أجي مثلا سأقول لك إيه الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذرو ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين واقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء والحديث متفق عليه تقوم تقول ايه بقى او رفع صوتها بقى دي صوتها الايه بتتكلم الحديث بيتكلم أنت بقى المفروض تسكت حتى لو بتاكل الربا آه حتى لو بتاكل الرب اسكت اسكت وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اسأل الله ان يخلصك من هذا الهم انما تقول ايه لا اقتصاد البلد يوقع ببقى رفعت صوتك اما اللي الفلوس فين يبقى ايه رفعت صوتك كل ده هيخلي الربا اللي انت خايف منه هو حرام يخليه حلال لك ابدا هو حرام برضه وزدت على الحرمة اللي انت واقع فيها إنك إيه رفعت الصوت رفع الصوت معناها إيه معناه إن العمل يحبط أن تحبط أعمالكم وأنتم منشون أن تحبط أعمالكم أي عملها تحبط أي نوع من أنواع الأعمال اللي هي حبط الأعمال الصالحة لأن الأعمال الفاسدة أنا عاوزة تحبط هو حد عاوز الأعمال الفاسدة طفلة مكتوبة كلها تحبط إيه الأعمال الصالحة بالإضافة إلى الأعمال السيئة إيه موجودة وبالزيت في هذه الحالة لترفع الصوت وتقول أين أضع مالي كذلك من صور رفع الصوت فوق صوت النبي وفوق صوت القرآن مثل رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله دي القراءة المشهورة الموجودة عندنا في المصحف والقراءة الصحيحة أيضا موجودة في المصحف وإن كان مش مصحف حفص في المصحف أخرى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يبقى ليضل ويضل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يضل ايه غيره ويشتري لهو الحديث لإيه؟ ليضل هو ليضل هو سيدنا عبد الله بن مسعود فسرها وقال وحلف قال والله هو الغناء والله هو الغناء تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكره البخاري وغيره لا يكونن من أمته أقوام لا يكونن من أمتي أقوى يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف كلمة يستحلون يعني يطلبون الشيء ما عاوزين يجعلوه حلال وهو أصلاً إيه حرام يستحلون بخلاف يستحرمون يستحريمون يعني إيه يجعلوه حراما يجعلوه حراما أما دول بيجعلوا الشيء الحرام حلال يستحلون يعني أوجيني جعلوها حلال يستحلون الإيه الحرة يعني الزنا والحرير اللي هو الحرير المعروف ملابس الحرير والخمرة يستحلوها يعتبروها ان هي حلال مش حرام والمعازف المعازف معروف المعازف أجأ أقول لك ربنا بيقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا ومن الناس من يشتري لهو الحديث إن من إن, إن سيكون من أمتي أو لا يكونن من أمتي أقوام يستحلوا أنت طبعا الكلام ده كله هيصادم حاجة عندك في حاجة أنت ناوي تعملها أو لا عاوز تعمل فرح عاوز تعمل إيه فرحة الجوز وعاوز تعمل فرح فلما أجأ أقول لك خلي بالك ده ربنا بيقول كذا هو شنو يعني ده مش هيبقى فرح هيبقى ميت مش هيبقى فيه معازف مش هيبقى فيه موسيقى هيبقى ميت مش فرح كده عملتي ايه رفعت صوتك رفعت صوتك كده مش فرح ففي الحالة دي تعمل ايه اقول والله يا حرام انا ما كنتش عارف ان حرام بقول لك لا ده حرام ربنا يغفر لي بس احنا اتفقنا وعملنا طب انا مش قادر اتخلص طب أنا مش كذا وتبقى ندمان وحزين وزعلان وقاعد كأنك قاعد على جمر ومش قادر لا يعني مش عاوز تروح مش تعال مش تروح المكان اللي هو يبقى فيه المعازف والفي المنكرات دي ومش عاوز بس مش قادر وكاره ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الخطيه اذا وقعت في الأرض خطيئة زي حضور المعازف زي حضور شرب الخمر أي حاجة من عقدي الخطيئة إذا وقعت في الأرض من غاب عنها من غاب عن اللي عن الخطيئة فرضيها مبصود بها والأم كتير ثم بدأت نشلي ما كنتش شان تقول لي يا أخي من غاب عنها فرضيها كان كمن إيه حضرها زي اللي موجود كأنك كنت موجود وعلى وعالمنصة كمان ومن حضرها حضرها فكرهها كاره صاخب في ضرورة معينة أكبرته في حاجة كتفته أعد فكان ومن حضرها فكرهها كان كمن إيه غاب عنها فيبقى أنت لما يكون فيه حاجات ذا كده بدل ما تقول لا هيبقى ميتم لا ما هيبقى اشفرح لا ما هيبقى هيبقى رفعت صوتك اشكذا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وجهرت بالقول ويحبط عملك، ويحبط عملك. لكن حتى لو بتعمل معصية تصمت وتسكت وتطلب من الله عز وجل إن إيه، إن يغفر لك. يبقى إحنا كده خدنا إيه؟ اخفض صوتك للسنة تفوز بيه، بتمام المنة. إيش المنة؟ المنة أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك، يمن عليك بالمغفرة، يمن عليك باتباع السنة أكثر وأكثر. لأن لما تعمل حسنة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ الحسنة تقول لأختها تعالي تعالي والسيئة نفس الكلام تقول لأختها برضو تعالي فتتبع السنة فيها الخير كله العنصر الثالث الذي نريد أن نتكلم عنه في الدرس الأول في هذا التأمل الطيب في الأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به المؤمنون طبعا لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر إيه بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم برضو في آية تانية في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء إيه بعضكم بعض لا تجعلوا لما تيجي النداء على الرسول عليه السلام لا ما يكش زي إيه كلام ده كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن زي ما أنت بتندف لأن يا فلان بصوته علي كمله كلام ده كان في حياته صلى الله عليه وسلم اللي هو النداء عليه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أو لها تفسير آخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني دعاؤه إذا دعا على إنسان دعا إذا دعا على إنسان مثلا بشيء بهلاك أو ضمار ليس دعاء النبي كدعاء كدعائه كدعاء غيره صلى الله عليه وسلم وده كلام ده كان في حياته العنصر الثالث كلما زاد صبرك رجح عقلك كلما زاد صبرك رجح ايه عقلك الصبر يا اخوانا مهم جدا مهم جدا ولو انهم صبروا دمين اللي كان بينادوا على مين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج اليهم لكان ايه خيرا هو كده كده رسول خارج ايه اللي حصل رفعوا صوتهم تعرضوا لان ممكن اعمالهم ايه تحبط نادوا الرسول بطريق غير مؤدبة ويبدو الله أعلم أنهم كانوا أعراب لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لأن الناس الرصخة في الإيمان والرصخة في الإسلام ما كانوش يعملوا كده أبدا ما كانوش يعملوا هذا أبدا فيبدو أنهما كانوا إيه حديث عهد بالإيه بالإسلام ومش عارفين الإيه إلا ذلك ربنا صلى الله عليه قال عن أعراب الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله فاالهنا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ذك لنا خير لهم صبروا في الصبر خير كله صبر على المصيبة خير صبر على الطاعة خير صبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر خير ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور مقالة عالا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إني جزيتهم اليوم في الأخرة إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وقال تعالى وجعلنا منهم أَئِمَّةِ يهدون بِأَمْرِنَا لما صبروا ده مين دول؟ ده بني إسرائيل بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى جعل منهم أئمة لما صبروا فالإمامة تنال بالإيه بالصبر، الإمامة تنال بالصبر، إمامة الصلاة تنال بالصبر، إمامة الناس في أمور الخير بالصبر، إمامة الناس الإمام العظمى، الإمام العظمى رئيس الدولة، ما هو ده الإمام، رئيس الإمامة دي تنال بالصبر، كل شيء يلزمه إيه صبر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فصبر كما إيه صبر أولو العزم من الرسل أصبر وقل العزم أبليه كان واحد أربعة وهو خمسهم صلى الله عليه وسلم وكلهم صبروا نوح صبر تسعمية وخمسين سنة دعا قومه ليلا ونهارا دعا قومه سرا وجهرا أسررت لهم وأعلنت أعلنت لهم وأسررت لهم إصرار دعاهم ليلا ونهارا صبر صبر تسعمية وخمسين سنة وخد إيه خد حمولة المركب حمولة مركب بسيط مركب بدائي لكنه صبر فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل حتى سيدنا يونس اللي كان الصبر في على الدعوة بالنسبه له يعني ايه لين لين شوية مش ده قليل نقول لين قال له رب العزة ولا تكن ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو ايه مكذوب ما تكونش زيه في ايه في لين الصبر في ضعف الصبر اصبر كما صبر قول العزم من الرسل الدعوة محتاجة صبر الانفق في سبيل الله عاوز الصبر البلاء عاوز الصبر الطاعة عاوز صبر قيام الليل يلزم صبر تزوق القرآن يلزم صبر تعهد القرآن عاوز الصبر انك لازم تصبر وتقعد وتقرى الجزء بتاعك او تقرى الورد بتاعك فالصبر يعني مفتاح للخير كله تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر صورة العصر الصورة التي لو نزلت وحدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفت الناس لكفت الناس. تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر كل المخلصين كانوا أهل صبر وكل أصحاب الطاعة أهل صبر أهل البلاء صبروا أهل البلاء صبروا إن وجدناه صابرا يسن الله سبحانه وتعالى على أيوب أيوب المبتلى المضرب به المثل في الصبر ابتلي في بدنه وابتلي في ماله وابتلي في أولاده كل هذا ذهب كل هذا ذهب مات أولاده كلهم ذهب ماله كله أبتلية بمرض بس بالمناسبة المرض سيدنا أيوب كان مرض غير منفر الإسرائيليين إسرائيليون وكتب ال الحاجات المتسوسه الإسرائيليات المتسوسه في كتب التفسير تقول لك إني بني إسرائيل حطواها على مزاب البني إسرائيل وكان في جسمه ديدان وكان كذا وكذا هذا كلام كذب كان مبتلى وكان فيه مرض في جسمه لكنه والله أعلم مرض دفين حاجة يعني إيه غير منزورة غير منفرة يعني ما كان به برص ما كان مثلا لعابه يسيل أو مخاطه ينزل أو كذا أو أبداً هذا ما كان منفر لجليسه ما كان ينفر منه جليسه لكن جسمه فيه ضعف لا يستطيع أن يمارس حياته أمراض أو حدا في المفاصل شيء دفين مريض وزهب ماله ومات أولاده وكل هذا وهو إيه وهو صابر بقدر الله سبحانه وتعالى ولم يتخلى عن الدعوة إلى الخير ولم يتخلى عن مقام النبوة أسنى عليه الله سبحانه وتعالى قد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول جزاء الصبر إباء كل درج له تاني آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من في سورة صاد ورحمة من عندنا في سورة الأنبياء كل ومثلهما آتيناه أهلا ومثله إيه معهم يعني إن كان معاه عشر أولاد وماتوا يرجع العشرة وعشر إيه معهم أيضا هذا كله جزاء الصبر فالصابر عقله راجح خد مثال مثلا في الصبر في الواقع يعني زوج حديث من جوز حديث ولسه هو وزوجته كده مش عارفين بعض كويس الحياة يلزمها إيه صبر هتنلفزه عو الصب وإلا هيطلق وكمان مرة الصبر ينفذ الطلقة الثالثة وكمان مرة الصبر ينفذ خلص الموضوع هيقولوا له طالما إيه مفيش تحرير في الطلاق يبقى الطلاق إيه مفوش حاجة طالما مش مكتوب في عند المأزوم مفوش حاجة هات من الأول تاني هات إيه ثلاثة غيرهم ما تخافش هات ستة كمان هات تسعة هات اتناشر أهم حاجة مش إيه مش مكتوب فيلزم الزوجة دي اللي هي لسه مش عادل يتأقلب معاها وبرضو الزوجة نقول لها نفس الكلام نقول لها برضو صبري لسه عبال متعويدي على طباعه وعلى سلوكياته وعلى كذا وعلى كذا اصبري فبرضو الحياة الزوجية ناجحة يلزمها لإيه الصبر وهكذا فلذلك كلما زاد صبر الإنسان رجح إيه عقله ما يندمش ما يتخصي قرارات ويرجع يندم فيها ما يتخصي قرارات ويرجع يبكي ويعيط لأني الموضوع فلت هو اللي طلق وبعية هو اللي طلق ثلاث طلقات مع لأنه صبره قليل صبره قليل وفي الآخر هو برضو اللي بيدور على إيه على حل وبيدور على فتوى ويشوف بقى حد يشوف له مخرج شمال مخرج يمين وهكذا فيا إخواني بارك الله فيكم الصورة كلها خير يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تقول الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت لم يمت يعني ايه لم يمت كدعوة لم يمت كدين لم يمت كسنة وان شاء الله لم يمت ابدا انما كبشر كده ولحم وشحم وروح او روح صعبة الى الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا اصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهد بعضكم لبعض ان تحبط اعملكم وانتم لا تشعرون لو انت عندك ضعف وقصور في زاوية من الزوايا في هم أو في طاعة ما انتش قادر تعملها ما تعتريتش اقول لك ما بتطلقش لحيتك ليه تقول لي اصلية سنة سنة كده بالبساطة يعني ايه برضو سنة والسنة تزينك ام تشينك ها هي, هي سنة مع انها مش سنة هي اما فرض او واجب فرض او واجب بفرض فرض ان هي سنة جدلا يعني هنعتبرها سنة مع ان ده اعتبار غير صحيح لماذا لا تتحل بالسنة اسكت قل سل الله أن يمكنني من هذا سل الله أن يعني على هذا أو أسأل الله أن يعني على هذا أما تقول لا سنة بمنتهى البساطة كده هذا رفع صوت فوق صوت النبي لأنه قص الشارب واعفوا عن اللحة وخلفوا اليهود والنصار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرجح عقولنا وأن يزد في صبرنا اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد